اولئك الذين تقبلا عنا انهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يعدون